بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوة بخشن مهربان القارعة ما القارعة روجي دات لكينر ناو بروجي قيامت آخوتون بأوروجة وما أدراك ما القارعة توتو زاند يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، راجك خلتشي وكبابولي برا جندبلا ودبناوة. وتكون الجبال كالعهن المفوص، وشاخ كان وكخريش كرافي عن فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية إن او اي تاككاني قرسو قران بي او او كسال قوزراني چي بسنداء بي و من خفت موازينه ف هاوية و تاككاني او دي او هاوية وما أَدْرَاكَ ما هي نار حامية تتزاند هاوية يا أجري